وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَجِتَ فَإِيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إلَيَّ مِن رَبِّهَا ذَبْصَائِهِ بكم وهد ورحمة لقوم